صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 وَالَّذِي قَدَّرَ لَنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْرَبٍ وَجَعَلْنَاهَا هُدُوءًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ النَّصِيرُ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 أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر قولكم أو بِهِ به عَلِيمٌ عليم بذات الصدور ألا يَعْلَمُ مَنْ من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يحصف بكم الْأَرْضَ فَإِذَا هي تمور أَمْ أمنتم من في السماء عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صافه ويقبض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 كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما